وَلَوْ رَأَتْ الْخُرُوجَ لَأَعْدُّوا لَهُ عِدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاتَهُمْ فَتَبَتَّ فَهُمْ وَقِيلَ قَعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك المور حتى جاء حق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذلي ولا تكنني الا في الفتنه سقطوا وان جنن ما لمثيقه بالكافرين ان تصبك حسنه تتوهم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 قل هل بنا إلا ونحن بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده وبد خوبی کوئی بک معكم يَا رَبِّ قُلْنُ أَلَنفِقُوا طَوْعَنَا كَرَهَنَّ لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُم كَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُم أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ رو بل سونی والو چل و علم کر ماوری دہنی ہم کلی پونا ہم لوا ماہموال قو لو يجدون ملجأ نوم غارات نوم الدخلا لولوا وَهُمْ وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو وسوکو حسم چی نما سوگل جیو وصول ورک حسم چینا سگلی جی وصول آ مَا ضَرَبَ قَوْتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي سَبِيلٌ فَرِيدٌ وَتَمَّ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم